مركز لدينا في مجال من الصعوبات اللي هو اللي بنتعلم في كل شيء بقى الشيء اللي بيعمل منا في يزيد السلامه اللي هو من دول القدرات باشا الشيء اللي احنا بنعمله مع بعض هو جزء من فتره استقرار تماما من هنا بنصنع شرك لأخذ نسبة الاجتماع هو دفع الجزء في استنباع الخاصل من الكبيل الشرعي في القواعد المتحدثي معه وهذه هو المتضحة في علم الكتاب السنة بالإدراك الواسع في, في مقاصب الشبيعات والبهن الصخير الكلام العرب في بدايه في تطبيق من ناحيه الشكل ااا اولا من ناحيه الشكل في وضع المراقب الان في امقابل في اسفي في قسم صلاحيات ال او طبعا يقون كما نجد الانتباه ونجد التعليم لكن المصنف الآن يجعل أن يتعثر إلى الاجتعال والتعليم لتصل النهود من الأولوية الشركية تصل النهود لكن جعلنا نصمت أن التطريق تقلل كل من الاشتهاب وعلى الاشتهاب فمن ناحية التطبيق واللويد وضع الاشتهاب يليد العربة الاشتهاب ثم يجيب بعد العربة الاشتهاب يجيب التطبيق فقوله القياس هو باب ضروري لاستنباط الحكم قول قول الضرورات حمل من رؤيه رسول عامه النيه ان لا يسروا تكرى على جون الحكم كي يرضى مع من دون جلاله هو خياس مشموع للإجتهاد فمن عرق من عرق هذا تعريبا صحيح أن الاجتهاد أعام من الاشتهاد. وهو مشموع وغذل الجول لا يتأثى إلا من فقيل عام بالأدلة وفي وجود انبار من هذه الأجلة وأن يكون مضحقة كل طرح في إفراج أحكام الشرعية من هذه الأجلة في الحواد المستكد فذكر المصنف نعم والإنطار في, في, في اجتهاد وقتل الزوج في استمدار أصدقه قيد الاستمدار يقيد أن الاجتهاد يكون عن القفض الحب وعن القمض لأنه منتولد من الإستنباط والإستنباط منتولد من الشروط المستهيل التي يذبون تتوفق في فيه مع مذاركة فقد هذا الإستنباط من خط ويأتي بذيء على أسلق فإذن يأتي الشيء العجر بانه إذا كان ما الرئيس الخطاب ونسيه من فضل راينا ليكر هل هو معني ان راي المستفيد من مساله ب ذل في هذا الامر ان تطور وانهار وعلينا فرائي المستقبل او يا ابن المستخف لا تسمع السريع اين ماكر سريع وتاول سن ادرس التلي لذكريه نقطه استنباط مقاصد الفقه و بتاعته هو المستحكم في علوم ابلاغ السنه يعني ان المستن من ضروره الاستعاذه يكون على بما عان من ايات الاحكام وعالماً بمعاني المحادي فهكام اللغة وشرح لا يخزمه أن يكون حافظاً لكتاب ولا أن يكون مستدمعاً في كل السنة غير بأمر أنه يكون متمكناً من الرجوع ولا مواهبها ومواضعها ومواقفها في خطر مما ذكرت في الكتاب ومالكته معان الاداء انا احكيان هو جمع تكسير متواعده وموادرها وقواص المعنى وذلك نار يتلوه كفان عن طريق السريقه وان من طريق تعلم وتعلم يكون عن طريق تعلم له على عبيه من علم النحو والصرف وان من تعان صرح من مار اتضوا او معرفة معاني الآيات الآيات الأحكام وعلى هذه الأحكام سرعاً يتم بالمعرفة العلم ومعرفة المعاني المؤثرة على الأجدام من الأفضار ووجوه جلالة الأفضار على كل وهذا ما يتم عن طريق علم المصدور للفرق على مطاطب بطار الشرق ومن الأمور أو من من غير يكون المشكلة خاصة لها يكون محيط بالمزاجة الشرع الكفرة وضمان عن كتاب سلسنة فإذ ما يسمع كذلك أن يكون عارفاً بالناس يكون منصور عارماً بمواطن أن يسمعهم خلافاً وأن يكون هناك خطة في الدراج وقدرة استمرار الأحكام إمام تسبت من ملفة التي تبعيله باستخراج هذه الأحكام من الذي كانت السبب ومن سروط تحتاج أيضًا ذكر روانيو صنع المولان أيضًا قال دون دو الواقع في مقاطع الشارع بصوره المثير يكون مدرك تماما لمرام الشارع ومقاصد الدين العامه من الشارع تمام ذلك اننا فهم النقص وتفسير متوقعا على معرفة في هذه المطار وإذن ذا أشتغل أن يكون كثيرا في أعراض كثيرا من المصارف المدينة في جرس المحل لهم وزن الضوء ومشروف أيضاً طالب والسأل صحيح في الكلام والعظم هذا من شروف الذي يسترطه في المشتغل أن يكون آلتاً للدغة للسام العظمي يستطيع العلم العظيم للدغة أن يكون أو أن يعطى القبر اللازم لتهم الإطاغ العقل وحق استعماله إلى هد يمكنه من تهم الحكام الشر لنهار الأرض بمعنى أنه يجب أن يصل إلى مرتبة عالية للدغة العربية ينقل بمرتبة القديمة المعنى القراريبي أو الأقرش أو الأصمعي فهذا يجب أن يجعل هذا المقدار القديم يساعده على ثانية الأحكام ثانية الأحكام فحسبه أن تكون أفضلت على رضوع إلى مضاني الختب كذلك تحتوي على أجل المستويات الغوية والمعنى الثانية إذا نعمل الخصوص المشتريات لنا لا نفضل لنا طبعا عندما نستهل جمله جاري ولازم التعدي تحتان وخمسة بمعنى ان يكون وذنب يكون منصوبا يكون مفعولا به طريق من الضمائر فاقد يكون الأحكام الخمسة من الصراعي فأرجع أساساً عند التطبط المستدفور إلى النظر من أحيية المشتري وإلى المسألة المنطورة لها وإذا كهارفت لهذا المسألة وإلى وقت تجري بمعنى إذا نظرنا في هذه المشكلة ووجدنا أن الجرور في اجتهاد من التوصي عقيد وأن المسألة المنظور فيها لا تصارف نصا ولا الزماعة من الأن وأن الحاجة إليها معصا وأن الوقت فيها ضيق فهذا في الخارج هذا وجب على المشكلة أن يشتغل في فإذا كانت هذا ليس لا في فيه شروط اجتياج أو كانت تتوقف فيه شروط اجتياجة المنزلة من التي يستيقظ فيها فيها, في فيها, فيها فيها في محل نصف ضرير وضحيح أو واقع في مقابلة إتمامة الثالثية لا تضحيح الباضي وطفنه المنع وهكذا إذن على زيارتات النامار وثماناً أهلية المشكلة إذا مثلا من ضغطها إلى أيضا الحياة النام وإلى الوقت هذه هذه الاشتئات الوقت هذه المتسجة أمد الضغط في الحال ننتقل بعد ذلك فيقول التقريب هو أصد هو أصد لقول المستجد دون معرفة جديده وأهله هو من لا قد على فهم الجديد وهم العالم ومتعاطمنا لعلم شريعة وليس التقريب هو أن يكافر غيره فيه من الثلاثين في في في من الثلاثين معرفة في كل جسدين أبداً ونحن كما عبر المصنف هو قبول عوض قول الثلاثين من الثلاثين معرفة في سبي ونحن يقول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 يقول إنه التعليف أيضا ما, أو ما عادل في المجدد وراجع عن فيه عن طويله للغاية هذا يسمى تقليلا وإنما يسمى تقليحا وخصيا أيضا من هذا التعليف فيه الرقم مقدم تابع رقم في, في جهاد فمن ترى في اشتهار المجدرين ان المقدم كل تابع رقم اشتهار عندما ترى ان ترى المقدم في ظهور السر لازم مقدم من حاله لكن ما حكمه مقارنة. مقارنة من ان يكون على ان نتعرف في حكم اصباع ان التقريء من يث من مذم ف ان مقدم المال او العام من مرض الذين اسروا معرفة الحكم الشرعي إلا بتقليد عالج من أهل الشتاء والفضلاء بالنظر إلى الموضوع العزلي عن استياءات العزلي عن فهم الكبير هؤلاء الحكم بالنسبة لي الجواز بشكل ألا يطمون في التقليد الآن مقالفة واضحة بالمطلوس الشرحية والشعجمات وإذا كان مزموها أيضا يدود بالعام المطلس السبيل لا يقدر على هذا المتبيل لله بالواقفة ويقدر ويقدر ويقدر ولا يسأل أوله أن يشتري لأريم ورط هذا فإن كان هناك ذلك التغيير وخالف النص صحيح وصحيح وواقع أو كان في مقابلة جيدة لأن المحتاج في ذلك أجل سأعرضه أن يخالف النص صحيح وصحيح ولا أجل الدروس أن يخالف الجميع وعادة من الجغوط المثالين التي غتار معنا قبل الحديث أن يكون عادماً لمواظم الإزمان ومواظع إزتياسة يقع إزتياقه معارضاً للإزمان فكل طول كان معارضاً في الإزمان وكل قياس ونمر مخالف في الإزمان فيقع في حيث مفتان وإذا أجرب العديد كمان يقع وكل قياس بلاسة اكتباط إذا كانت في مقابلة في نصف أو بيشنا نتحدث بعد ذلك إلى النقطة الثالثة وهو اكتباط هذا هو تقضي طاول المنتبه مع معرفة دبيلين ومعرفة كيفية تحديث الشخم من الدليل حسب الظواعق للمتحد بالمان هناك في القرص كي نعطي المقدس والمكتبير أن كما رأينا قبل القرير أنه يأخذ الثلاث غير الدين من الدليل والمعرفة فما التابع هو الذي يأخذ كلاماً وعلينا التابع في معنى أن التابع يسلوك النفس التابع الذي تلقى من هو من حيث ما عسكر الحق عن ذلك فيعربه كما يعربه المستن غير ان المستن طاقون ضربه في استناره واصطرافه في ان هو استمد الكوكب هذا استمد يمكن ان لما عادلنا من المجددين على حساب من الطبخ من السبيل على صحة خلق المجدد أريد أنه يعمل لما عادلنا وكيف علمنا عادل مع علم أمنا المجدد الوحيد التنبضى للطور وحالفة من فليخذ المنتبه نفسه فarest لذاتك ليعلم ويعمل بما عاد المرء وانما عاد المرء عاد ما هو افكر فيه كان الانسان كثير او وحده فقط محبونا لذلك له سخه قولي او طبع له مين اللي بيسخره خالص انا فالأحذر هذا يسمى بالشربة المقدمة فإذاً المستبيع يستغطط فيه سوى عندما عاد المعامة وذلك يستغطط فيه فهوك المسيين ويستغطط فيه ومنعه أيضاً إلا فينا وغيرنا المقارب كما تقصد أنه يحاجد غيره في قوله يقول أنه يحاجد جديد من سواء فعلا أفضل فعلا مثلا هذا يحاجد قول الشرطة ومسكة جزن الرسل ومسكة جزن الرسل أو في حنيفة في هذا ما هذا هذا الفصل نتحدث عن يختين من تحديد واهلهم كما قال واهلهم متعاونون في العلل الشرعيه الذين حفظوا لهم المال الصحيح في عند عند مالك مالك منها في يوم اليوم ان دارسه الان دارسه بشيخنا مع مرات الاقوال هو يخط اختيار ما ترشح ها يسمع ما ترى الحديث من انواع المعارف المفيده في نواحي العقول وفي العلوم وفي تطوير املنا لهذا كان حقا على المعلمين والمتعلمين في علم الدرعية الثانية هل ينظروا في تعليمهم وتعلمهم وتعلمهم على ما يوصل إلى هذه الرفضة على الكبك وقوموا سمتاغنا أن تكون للمتزع سيطة رافعة لحب الناس وما من هناك فرق في الخط و 80 بيننا قوي اقوى وضعيف هنا عند القدر و وادلو الان مستقبل والتنين بيننا من اعلم وذلك استفاض في وهذا كله بناءً على ما يكون عليه المستبع من الاستعداد للعقد الخاص كي يؤمنه بهذه التحويل هذه السيطرة في الخاص في النفس فضائلاً ما تتحلقه في الخارج العلم الذي تشيبه عن طريق المؤمنة مبالغ حضور جلسات العلم في كافه الروامان في مجال علم الشعره الى النصوص اداره وهفته جماعات بي تؤكد في ان مليار يقاول العلمان وعرفتنا من المسؤولين غير أن نذكر هذا الملكة فأريد أن من, من وجود الملكة إعمادها في ترفيع أو استخدامها في معرفة مراقب الأقوات فقد يريد أن ضحف الملكة يريد استحبت تقويم استحبت الميزان في التطبيق بين هذه الأولى أو في التطبيق بين الأخلاف وحالة الاختلاع في المدينة هذه ختمة هذه ختمة ختمة في الاجتهاب أهلا الاجتهاب على تعليم الاشتئاب المتدين ومع أصابه في التقديم رضينا من المقلل والغربية الخطوة كلاما غير معرفة في هذه الحديث وهو تابع في اجتهاد أو تابع في المشكلة الاشتئابي رضينا الرضة الثالثة دار المستثمر والله زياره مبتكره طال ان يقود السلام مع معرفه من التلفزيون طريقه تعليم في الوقت هذا للمكتبه تكون وسطا بين التعليم والترفيه ما قد ما انتهى على الكتاب المبارس يوم 28 سنة 56 سنة الهدري نواسة 30 سنة الهدري نواسة 30 سنة الهدري على ميزيني الكاتبين قطير داروين محمد صالح حركاته من الزنعيسي وخفى الله إلى ما يحده أبوه واحسن السمر جاء الجنة من هو السلام عليكم من الله من السفر فقال وهذا آخر ما نملاه لنا على سبيل الاقتصاد وما هو في الواقع مقدمة وإقليم إقليم في حمال مستعد وإقليل المنطولات والحمد لله في ذلك من الإعانة وكانت مقارات منهم آآ آآ ثلاثين في صفات السنة خمسة وخمسين وثلاثمائة وثلاثمائة الظاهر المال إما أن يكون أنه أملاء أملأ مرتين أملاء مرتين مرة في استهقنطيه او كمثال من السنه له ومبلغ ب 56 uh, مليونه فيمكن في ان يكون له نذري تفكي شارع بالنسبه لمضر الري يمكن ان يكون uh, صاحب صاحب نسبه ان مع عقارته ان صاحب كما ذكرت في المسخدق قد وهذا آخر ما هملاه لن في الاتصال ونعطيه هملاك بخلاف الأول فهذا كذلك المسخدق ليس فيه أما أنه من تدريفه وشرحيه في في توقيحنا وارد الله حسني عاملين يوم ستاتس والعشرين من ربيع الثاني الواحد والعشرين وحبعمية أخر في السنة والعشرين من شارك الميليون من سنة في مستد فتح أسر الله كل شيء نعود الآن الى الكتاب من اول ايه من كتابنا على الكتاب هذا سنقول وبالله التوفيق ومسالم وراحه ذهاب عوده الوصول من ناحية اخرى يرى ان هو قرائع المسلمين تواصلوا جميعا من جميل الى سنباء احكام شرعيه عامه من الكتب التفصيليه نظرنا لذلك فصله الى اربعه ابواب تناول في الباب الاول مسائل وفي الثاني احكام الوجهاء والاعراف ثم في هذا ذاك في نماذج الاديله الظهريه مرتكز واضحه قواعد المنطق السبب الاول في حقيقه الامر هو موجود في منطقه التو لكن ان قواعد التو المحكوم في المحكوم في منطقه و ان يكون ترخيه مثلث الذي افاضه ديه صفار ان يكون معلوما حتى, حتى يتصور تحره جيد وان يكون معلو يكون معلومه بتمام انه هات لله سبحانه وتعالى يكون معلوما فقد يمكن ان يولد عندما وقت في الخاص في يكون ممكنا لانه لا يغلق في المحاله سنه كده في التراير وله امتحانات مثلا امتحانات ذاتيه امتحانات ابن المستفيد ذاته في البيت هذه بار لا يكون النوم موجود للطباية في الخط لذلك كان صبيراً فإذا قرر أن يقول أن الأسعار هذه هي الأحزم الذي يقع فيه خطار الوحس أنا أتعلم إنما يقع في خطار الوحس أنا أتعلم حالة فأجمًا ممكن لأكيد إن هي التفكير أو قد نأخذ الطريق للأسئلة من الأسئلة حيث أن يكون هذا الفعل المقموط من جهة الله تعالى لم يكن معلومًا ومن يكون ممكنًا ثم تنورك الثلاث تامي حكم الله تعالى وحكم الله تعالى وحيطاق الله تعالى لأسئلة من الأسئلة هذه هي الأسئلة المصريحة في التعلق في الغوارج من حالة تعالى من التعلق الغوارج بأفعاد من السبب على جميع السبب أو السبب ملكم السبب وهو طلبه وإذنه ممكن أن وطلبه السكان وسعاده من يكون إكون في طلب التف member وطلب الأ glucose إما أن إكون على سبيل التحكيم أو على ن mouth وهذا إذا كان على تفつ التحكيم الأرض credit إن كان على تفتيل é Pearlworthzag تهو Maintenant والمنذ隔 وإن كان طلب للرفض على سبيل التحكيم تهوية تحليم وان كان على سبيل المثال صديقك تصادف قانون ثم في ثم ما ذلك في فيزانو او مواضيع في متابعه قرنه هذا ثم التوكن هو عباره خطاب واي ال ال في جهة الشيء كلا لأنه شطن أو معنى أو رخض أو عظيمة أو صحة أو جسد فبكر ربما في الصف الأولى لذبل الشطن والمعنى ورخص العظيمة أو صحة الساد أما الموطر اللبل بعض الضوء أنه يبزن مودل يمودل ويبزن عدم عدم أما الشط والعظم الموجود في وجود من العظم الذاتي ثم أخطاء العظم الذات لا يعني أنه يفزن من وجود العظم والعظم الذاتي ودرى العظم الذاتي ثم انتقل العظم الذاتي إلى انتقلت في جانبها وقبل التحقيق تناول أن أبوصر العظم هي المعدل هي الحكم ثابت بتدبير شرعي خار من الله واضح انا نعلمها الحكم والرخصة هي الحكم الثابت عندهم على قياس التغيير في وجود ما وراءه ويكون هذا الرخصه و ا رخص المباح و رخص من موافقات الدوله و قلنا اوذن اخرج الرخصه المحرمه, المحرمة لا يعمل في أما ما هو فقط اما السقه فدينا من السقه بالاباده او ما عز و اقته الضابط يجب ان يكون موافقا لامر اما من حيث انغرس واستقر منثور على المنصور من معاملات استمر تطور منظوره واما القران هو الذي هو الذي يقابل اطلاق مناقشه النمو الى الله وأنه ما في قابلانهم للتحار ما ركرناهم للتحار تلق الشبب هذه التحار فروا تاسد أو بابس يام للجمهور إذا كنت أقول فاقنا نحن نحن نحيط العبادات ورد والأمسكة ومسكة لأننا نوافقون طولنا من حيث من حيث الزيادات و و وادب المنبع تليفوننا لان طلب طلعت المراقب لكسر لكن في انترام معامله فيهم ويرونا ان الكسر هو وسط بين المستشفى والطلعه ومركزه المشروع الجديد قال اني واصلت الى خلال انقطاع ومنها باص الى القصر الجديد ووصفه وبعدين انا استطعت التغلب على ما ترابوا على ان مصباح انها ورا الجراء المباراة اللي ركبنا ان شاء الله الصوت ان ما وصلنا ااا قال اما ان انتقل من, من حين مترتب ومن حين حسين من شيء اما من حين متعثره الحكم التقديري الذي يتعلق بالبشر حين بعض الضروريات بينما الحكم الوارد يتعلق بالاشياء من حين قاعده اثاث الاطراف والموانع أما من حيث تحصيل, تحصيل الكامل الواجب للحكم التجليزي يجب أن يحصيله المنتدر المنتدر بأنه مستاجي لأن معطي الحكم الوضعي لا يجب عليه إلا كان داخل حسام الدولي من تلك السفر الشهرية حيث ذاته الخطم أه... الشديدي وآمر خطاره في خطم والولاي وإصطاعه ومن حيث ممصوده ومن أه... حيث ممصود الخطم أه... الكثيري إننا في ذلك لي يأخونا منه كذا في نمار خطمه عيش لفتر أه... زور الإدراس ليوطف على هذه الأحكام الكثيرة تدريد التوارد مع بعض الأفكار من قبادة وعلم مع أن يقراضنا بسيئة للتوارد بعد ذلك تناول نصنع التوارد لتوارد المثمرة في هذا الأحكام الحاسم ومعثوم أن الهاتف هو الله سبحانه وتعالى والله ينشرح بإحكام المسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة والمسلمة فهذا قطمت بذلك ما حكمت أنا أتعالى في إجماع الأمة طبية وذكرنا وذكر المسلم أن الهاتف لمن ألقى لا يسمى الهاتف تبقى الحكم وحسما الحكم القطعي وتحرام وقاصرها ثم الجمع على ذلك ركيه فيها ذلك الحكم من لا حيث هذا ما تعلم على الحروف أيضا من المسكسي لذلك الحكم المنفقون فيه لأنه قبل القديم وأنهم مشروطين يكون معذومين ومعذومين ومعذومين هذه خلوط الثلاثة اختفى المصنين لذي تتطفق القطرة هناك خلوط الثلاثة يتراجع إلى القطرة المصححة للساعد وهي المناطب التكريب وهي المناطب الأمض وأن لا يتم هذا التفاق شيء من التوسع أما المحكوم عليه والله المكلمة. أن يكون ذلكاً عاقلاً محتاراً بمعنى أن لا يكون مكرمناً وأن يكون عادلًا بالعناية المحتفى وقد تصنع الأنبياء من السلام وأعطاقنا أن نصنع من حيثه إلى كل وجوده ثم نتخاط بأركان مرارس المسلمة أو من جيان القسمة من جهة تا دينا فيترا ك ام كذا او دينا فيترا تا فستمان جارسبا في قطاع عيني وقطاع من قطاع العين وهذه ترى طبيعي متوقع يقوم به في بمعنى ان هو هو مو من عن التبليغ في التبليغ والتغاضي والانتحام الكتاب الكتاب, الكتاب, الكتاب ما و هو ما شاء الله والله ان لو كتب ومثال له أيضا هو خطار هو والخطار الكتائي ومثال الكتائي ثم انتقل بعد ذلك في انتقال الكتائي إلى القواعد الذين استخدامهم ومقسمها إلى ذلك المتفرين والمتفرين في هذه الأربعة يا كتاب سما وعي سماع واختياس وبدا للقران الكريم الذي هو جميعا ومرجع هذه الادله جميعا اليه وقد قد الجماع ان الادله اذا ضمرت في يوم قضمنا اذا ديرا طبقا ما ما اسمه اما فان فان فقراء يطالبون بالذله كل ما يذل في في في في في في فينا تطالبوا بالوقفه من التضليل التقاط... فليكون عن يعني من شرفنا طفوا الفكر فاذا انتي راضيه مع المستفيدين ها ها اما اسمتها باعتبار الثاني و باعتبار علاقة ديال القرآن الكريم باعتبار علاقتها بالقرآن الكريم فسمائك أن السنة تكون مهينا و متسكرة لما الكريم و خدمة المنزل والسنة تكون مخصصة و مطيبينة لعمونا وإطلاقات الكريم سنة جديد سنة سنة وقد كفن النوم ااا يظلان يا بمعنى ااا نائم على حكم في الدنيا بالبقاء وقد يكون مستنوم على ما بعد استمرا ايضا وقد يكون نور وقد اظهر مقضم ااا وعلى قسم خالصاً من حيث ثماناً السنة من 20 سنة دورات هذا السنة من 20 سنة دورات من, من قصيم إلى المتواكد وعفاءات ومع ذلك من أحاك المتواكد وعفاءات ومع ذلك من أحاك المتواكد وعفاءات وقسم أيضاً يأتي بعضه قبول والرب وقسم صحيح وحسن وراء هذا النساء في الاسلام تقرر هذا الكثير في الإجماع عرض له بالاتفاق من أمري شرعي فائد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم في من الرسول وأردنا نفسي يدعو من بعدها إذا بيانا من الغزاغ ويكتبع لرسل المؤمنين ويكتبع لرسل المؤمنين ويكتبع لرسل المؤمنين نضينا أنه إنقاطع إلى عملي وراماتين ومعضون العالمين وإجتماعهم أي إجتماعهم من الدين للغاية أما النظاري في إنقاطع وفي تطني وأرى أنه يمكن مقوع الإجتماع لكن يجب أن يجب الأصل على استثماته ولم ينحل التعيش عن هذه المشاهدة هذا سريضي أن النخص ما نتحرك بالocyجين هو البداية ونحنن على ما يجب سنحلciplinary أو brake ويجب فالشفافية <تصفيق> في السعر والمكونات كما قلت على علم قبل تاكمهكمكمكم هذه الادله الاربع بسم الله استمع او يا سميه بابا في رقيم ال في اداب الاخير وهو اداب اضابع تناول في اوعد اصوليا كما ايضا بسمك إذن الله قال بأن القواعد الإجمالية فعلت ترسيبية ومعارضة ترسيبية هي, هي أياس الأحكام وعنم المحكام وعن أردتها في كتاب السنة أما الأجلة الإجمالية هي القواعد المصولية التي تتويتم ذلك المحتاج عدة اذا طبعا يعني استلم ام الشرعادي مع ضروره واقي الله خصوصا ان توصل ثم قد راس الى صال في القوارين في القلو في قوارات قضيه بلا الحمد لله و بما إذا دار بين الخسيطة المجلس ويحمله هذه الخسيطة مجلسة يدل على أنه يراثي شيء ويجعل أنه إذا تأرض الخسيطة مع الخسيطة البغوية ويوجد الخسيطة العروسية والبغوية وأنه العروسية وخاصة من المقدمة على العروسية العامة ثم قليلا أنه معاني إذا كانت حقيقة في الحقيقة الشرعية غير مقسمة وان ثم سجدها الحقيقة الغرطية ثم الحقيقة الغرطية ثم النجاة لخسبي هذا التقتيب هو التقتيب الغرطية لأننا نحن نقديم الحقيقة الغرطية على الحقيقة الغرطية تليل هذه القسمة في النهاد تليل هذه القسمة أن يكون أصل وضع هذه أو مضيئة منهم فيغير أن يكون تغير من جيلة أسر أو من أسر أرد أن يعمل الله في الرائع في الموضوع في الأولى في الوضع ثانيا في السرعية ثالثا في صورة الأول مجلس المتنبض المسلمين على ذلك الأمر وعقب روما من المجلس وفي يما أن الأمر المنجل في الهضب إلى المجلس من لم يحفظ ذلك البشائر إلى المجلس وماذا ذلك المسلمين والصحيح وأن الأصبار في الأولى منه أو الأصبار في الأمر على الوجوه إلى أفجار قريمة او جميل طارق من الحكم قال ان الناس وبين ان الامر غير فيؤلاء ولا ولا ولا, ولا ولا ولا قه ولا في فراق وانهم يشهد ذاك في الجميع تمام جناق قال شيء نعم ضد الهواله وهذه وايضا ان yes, عرض بيها من قاعدة مدائس المكتوى وهو واجس ثم اتقل عشان النارس وعلينا أن النارس النار في التحرير مدائس يتكد به وعلينا أيضا أنه إذا وعض النبي يجب أن فوريه في الطاقة وقد جعلنا ثوارث الامر الناسية من هذه الحيثية كذلك قال أننا نهي عن شيء امر من ذات في ذات الجميع من ذات الناس وقالنا عن المشيئات بعد ذلك انتقال المحمود فيه في نطاعدة أن المحمود فيه إنما يفعل قدر المصطفى في بينما فقط في بخن الطرق والجمحة إلا من الممولات من محاسب ومحاسب ومصرفات وماليه اجتماعتي فندم ما تماما اذا الصور عن المنظور ورقم المنظور وعنوان المنظور ومكان عمله اذا المنظور مكان عمله تاريخ المنظور في ارياء في التفاصيل في المندور او في النار لا وينقضون المر منظم من المندور الصالح قانون الضاره من المندور عليه في قرطيه على المحافظه والازاده وغرب الشام وغرب الصين اما الحكومه فقد نوغرت اسمها و صاروا موظما مو من حقوق وتطورات من فقه الى اسم مفهوم موظما يكتسب هنا يكتسب ثاني الاول وهو ما كان مشغول ان منسوب للمنطق بهي هو اللي يسمى بالقول مشهور و ايضا يضاف عليه الفاضل في لحم الخيط اما فتم سقوط عن نور من المنطفئ هذا تسمى بالظواهر الجويه و تسمى تسمى الظواهر الاحراوي وايضا تسمى تقوار الخيط سقوط الخيط تسمى انطرافا فترتب له انواع جميلة النوائحين ومن ذكرى من الشرط وعلى ذكرنا أن الشرط هو الشرط الضوء ليس الشرط الشرعي كما عينا في حكم الوضعي ومنبروم العدل ومثلوم الغاية ومثلوم الحفظ ومثلوم بأننا هذه الأمور لا يزيدونها لأننا مشترين لها المثلوم نحن نقترح صنف في تقييم الى ضغوط العمل بهذا المفهوم صار غير كما صار من متطلبات العمل هو مفهوم ان يكون هناك سوء واضح من التعفيد من التسين وعضبنا الآن وعضبنا الآن على تقريب في التنين وعضبنا في العدد العدد العدد بيوردية في العدد هذه كلها من الشروط العمل في المتظم دا دا ومع ذلك الناس بطار والمسلم ومع المبيل والمبيّن ففكرنا أننا نتري الكسمة في هذه المنطقة فكرنا تليل الكسمة في هذه المسلمة وأن الله يحسب المعنى واحد أو يتحدث أكثر من الأفضل كما نتحدث أننا واحد وهو الماسم والاغنم يمكن ان تصارع اظهرت اننا انضم بضمن في بلا اسم كان ا يسوع هذا معني في احد المقرب ان نور النور خالص نض با الى المول كانه والظاهر من اخر الرموم وهو طريقة من معنى الواحدة المحتمى في وجود جديد في ذلك ثم من مهولة منه ما هو الخصوص والتقييد أما إذا تساوى هذه المعلمين جميعا هذا هو المنمن ويطفل المنمن المبين مخيمة كما أنه هو الواضح في مسجد لا يحتاجون إذا في والذي يغذل اللطفه على معناه في نفسه باختلاف مفين والذي احتاج إلى غيره وهو الواقع في غيره احتاج إلى غيره من خيط في غيره وبإنها نمارنا إلى النقطة أخرى أي نابلنا وهو النص الظاهر ثم تعطنا إلى أسباب الإجمال وذكرنا أن المصنف أخذ أسباب من الزاحد في الإنسان لكن يجب ست أنواع المصنف تأثبت إلى ثلاثة أنواع ونرى واحد منها ليس منه في هذه في محلهم في ويجب أن تكون قريباً الأنواع هذه أو الأسباب الإسماءة هذه أن الإجماعات تابعة للأكلمات وأن الإجتماع هذا المنطور الإجتماع هذا المنطور ومصنع إما أن يكون بحالة إفراد وإما أن يكون بحالة تفتيت إن كان محالة إفراد أن يكون باشتراف بسبب اللقاء في صريقي الأوتيجة واحدة وثلاثة أساعة من حيث إطراب حتى التخصير والاشتراك في التعديل بين المعالمين أو في التخصير المقصل أو في التخصير المرتب والثلاث نوعات إذا عملتنا الثلاث تخصير في الثلاث أسيارات يعني ستة نوعات عن ستة في هنجمة اتقل نجعل مبينة من عام أنه هو الله فضل مستهلة الإنمان يسلق دولة دفعة واحدة بحسب أرض الواحد إلى الحصر وضينا عمل في العموم إلى عملية تجاريع القصص في تجاريع القصص عملنا في العموم كما على صورة التبسيس وعملنا صورة الدين صورة التبسيس الدليلية ثم ذكرت فيها في العموم ذكرت فيها في العموم راضي لنهار أنها أعطي اسمات الشرق واسمات فماذا يتمنى وما من في العاقل وما من في العاقل وعيد تعلم مضطمئًا لو ان كانت للغطان أو اسمت في ذلك المسؤولات وما تشعر محلّا بإنغالي فوردان في الجنسية الجراحية وذكر المنكر في السياق الجنة والنزل والشارس والانتفاق بالإنكار وقدم السياق ايه مؤطر من ناحيه وبتطلع عليه يا ابو الراس الراس طبعا سلوك انساني ثلاثي كاد يكون مباشر ااا في العلوم الفعاله وتن من او في العالم القاطع على هو كل هذا للجمهور خاص ورا ثم تناول التفسير وقصره العام على بعض أطاضي وأنا هذا قد استقلوا عن الرمو أي عن الوظ العام وقد استقلوا عنه لذلك يستقل عنه كان على استقل هذا الرسم المقصص المقصص المقصص المقصص المقصص فوق والشكر لله والاحكام التي استخرجت بالنسبه الى المجموع انكم على حسب الذي استخرج ثم الذي استخرج من سيدي وهو هو المنفصل المنتصل في محل الكتاب ابتداء بنزناتي تخصيص ناشنات تخصيص نيطا هو طبعا تخفيض الهموم دي الرقيا وكمانها فقد معتولا من الأقيصان من نوع التخصص الموضوع منها التخصيص في المناطق التخصيص في الحيث التخصيص في العقل والتخصيص في بيعي صباح رضي الله في, في تحارير الجمع والتخصيص أيضاً في, في إن سواء سنان من الأهم أو و حاله و طلب من اداره اداره اداره و يوجد موضوع مقرر ثانيا مثلا يقول عمل الاقتباس حتى اذا كان غير مستقيم والمراقب المطلق و ااا بالنظر لوضعيه يتناول وثقا دراما في اتفاقه قضائيه شامل بالنسبه اما المخرج ما هو ذلك اللطب الذي يتناوله ما هي موصولة بهم المسائل الحاجة ف... فهنا اه... بينا أفعلهم مطبعاً على المطبع المخيط إذا ما من تهاتي أو بما رقينا في حالة مهما اتخذ الصورة الإصلاة والخفيل فيه القكم أنه يؤمن الله وعلمين سواء اتخذ سببه بينما إذا اتخذ سببه أو سببه القكم صار في هذه الحالثين سيؤمن مطبع المنزي ثم يؤمن فقط في هذه الحالثين اتحاد في كل صورة مطبع المنزي ثم نستاذ بفوضي هذه ومسيس الأسوار ومعنى فقط تخريباً من المستاذ بفوض الحمار السلمان ساعة المسؤولة لذلك أن الناس والمنسوق والنصر نحتى تنوذيهم وحدهم المحكمة فهو الثالث في التأثير للأعظم للنصر ثم ما معنا الناس وما مع المسوق وما مع المنصر وظرقة وظرقة لحكم من المسارع من المسارع جملة أنا أتفرق للمتأكد ومتأكد ومتأكد ومتأكد ورقب ورقب هذا التعريف ورقب ورقب ورقب ما هو أنه نسقه متى يحكموا دينا أنه ومنما يحكموا في نفسك هذا بحجو التعاوة وعند عدم من الجمع للنوحة و ائتلف مع شريعه الاسلام و ما يتصل به من متقدم و ان لفظنا عن كتابه الدين انه ما في المضارع فطبق في المبني للمعلوم و في النص فوان التقديم ان كان المقصود بالتحكيم ثم يفتح الجمع حدث ضروب الدماميه وعندما يتوقف في الجنة المصنفة ومارك في حالة ثمانية كانت تعذلت معرفة التالية المحديمة وملكم ترضيحاً أهلاً مقاطرةً إذا أكتبوا نورت المنظر دم في أمام ودخوله على الأحكام الشعرية العملية التهديدية ولا يدخل على البحض إلا إذا كان يريد يعني نجاح إن يريد فإنه يوضع في المشاكل على الأسرار ثم نتحدث بعد الحكمة والحكمة راجعت إلى الابتلاف والاستغار أو إلى التخذير والتوسيع أو إلى التفسير من الأذف وتوفير الفجر المطلوبة كما أوشان فهي النس من الأخط إلى الأخط أما النس من الأخط للأخط إلى الأخط التي تبسعها وتحلقها بعدها أرز المصنف إلى أقتانا ووجودنا وخصم في الضراب الى ان انتهاء الحصم او ان انتهاء الحصم او الى رصم الورق الحكم خصم بدل ما خصم يظهر كل منا الرصم وحبه وشان المسكة أشرة وضاعات في قليل عارشة جراو معلومات بحضرنا في الاسم المتوسط وعنها تبدو هذا جديد في الاسم المعرض في هذا الرسول والحب المجتمع إلى بجر فعلا ما تجابه في ما واحده بدل آه، آه، آه، من سقوط السقوط كما كان بالريط المطلب او بدل كما هو بالنسبه لالمبيعات لقينا ان السقوط ما ايضا وهي النظام هنا اسم الاخطاء الاخطاء وقعنا نحن نبينا ومن المتحدة التي تعتقد في مصورات وحيث عيزات ومن المتحدة التي تعتقد في مصورات في تحيير المنفيذ جلت وراء الصوم ومعنا نبيل إشتاء جلت وراء الصوم مشاهدون المشاركة وقفضنا من ذلك انا بيوصل مع هو النص اللي ننور الجاوه في وبالنور الجاوه في طبعا هو كان قائم الى الى قبرص بدنا نقول اشاء وساعدكم النسخة فضلها من ذلك ما يأتي بمسج إنه ما يأتي بمسجر من أمريكي أول عراسية سورة واحدة بعدها المصنف تناول بغض المسيرة قوية تقضى ذلك الكلام عن الكلام الذين يتعلقون بالسلام في عدوه وتطريره ونكمع أن أفعال أفعال أفعال أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بيان من المثبت المثقين المطلق أو لها كان بيان من المثبت أحكم الزيارة الموجودة أننا نقضون على أرضا أننا نقضون على أرضا وإن البيت المستطيع في يعني أنه يستخدم نموين جميعا كما أنه يكون موجودة وعندما أنه لا يكون بياناً بالموجودة فإذا يكون بياناً موجودة الموجودة أن يكون فيه تذبيل جوار جفعه أو لا إن كان مجرد مجرد جفعه فيحمر على ذلك التذبيل موجوباً أو مجرد الظواع وإن لم يوجد ذلك التذبيل فنكمل في أجل المسألة يجعله مجمول على النزل إن كان قربة وهو محمول على انتباح هذا يفتدي في عزيز ونستقر أنه على المدينة والسطنة وفعله ووضع على المدينة لولا مثلا لو مضعت المطال وفتشارنا على المدينة والسطنة ثم انتقر إلى في المناطق أنه ينقص المدينة الثلاث أفضل من يطنق تركه نبي صباحاً لعادة وجود مقتضي له أرضي وجود له ولكن منع ذلك مال أرضي وجود مقتضي له من تفضل ذلك مال من أول ليس في تطبيل ليس في طبعه. ليس في تطبيل بل إذا ولد مطلعه يكونه القسماني ثم تذكره ذلك في واسمانه إذا زاد المعنى إذا زاد المعنى فإنه هو السنة ويكون القربة ثم إذا ولد مقتضي وانتقى المعنى يكون السنة تقول المسلمين كما أنه والله طب قوس لا اسمي هون بس دليل اذا بيكون حاضر صحيح ومنهم ان قاعده على هذا من كان ممكن له والله اما كثر في عندنا كان في مليار و هذه يعني هذا مين تاع صولو من قريب او قام يعني الثانياء من مصادر تاريخه بشريا ااا هذه اما ان يوزوا هذه القنامه ايضا جزء على هذه الثانيه من نفس الموقف ينتقل على التسليم وفي هذا الكلام لا اقول ان انا استقراء فاقوم هذا الشيء ان هو جرى عند الله أبيل أبيل يكون تشبيعاً بذلك تخيطة بصدور قيده وإنما يكون تشبيعاً بذلك أما ما طلّر انطلاثاً من خبراته وعتيات تجالي هذا لا يؤذبك شريعاً وذلك تخلص جداً تماماً مرموكي تكسر قد تأنيه تذكرون أنكم أعدموا بشهوني من جنة كما يصنعها الطريقة يصنعون انتقنوا ذلك إلى التطبيقات صلى الله عليه وسلم وأن التطبيقات صلى الله عليه في وبين يديه أو تكون في زمانه إن كان حاضرة بين يديه سواء كان قولاً أو فعلاً فيدازل على الجواز وعلى إصابتهم أو عامون في الحارة رضيماً من وضعاته ما تفرر طرول كجر نحن في جمناع أن العاطل مرور من تعد المعصية أظن له من إقارة وإما أن يكون حافظاً في الزماني وليس بحضرته هذا إما يكون متعوراً وإما أن يكون خارجياً فإن كانت متعوراً فأريد الحظ في حكم متعور كان طبيعا فريقا بالفجر هذه هي قسمة وانتقاط لما يكون الفجر كما ذكرنا هنا كان في شعور الثلاث في من هنا الفعل والطروة كانت بيناتين في حضارتين أي علماء أو ظناء ويعلمون كان حاجراً للمجاة وصف الثانيين أن لا يكون خذفياً الحكم في حكم سادقاً إن كان هناك حكم لا لأول أتراضي حتى يكون مجاة وأن لا يكون خالف من كارفة في المنطقة والمعلم لأنه اسمها المنطقة على إذن بشروط الغرفات ما تقرى سنة بعدها إلى ديان الشطر الذي ذكرناه في نسبة السنة وكننا في السنة السنة من خيط الدرس ومن خيط العلافات القرآن اسمناها الأبع وفي السنة وفيه في اسم أخرى أخرى نرى السنة ونعطينا أننا في سنة المتواجل ومراورة جمع في خلال عادة تواصلهم عن الجديد <سؤال> وما أعزى المتواجل <سؤال> <سؤال> فهو الأحادي <سؤال> عند الفنون ونفصلهم ونفصلهم ونفصلهم ونفصلهم ونفصلهم وإن كانت هناك مكمنة لذي عنه نفصل من الجديد والمستقبل في الجديد ثم كما نعطينا قصة مجموعة من فقد نقوله اذا الجزء الصحيح والاحسن من الطريق وغير ان ما هو الصحيح واستخف كما المستحيل تمين صحته وملاذته وصحته الداخلي من غيره اكثر لاي كذلك كذلك مثلا وحسن الداخلي والصحه ذكرنا ان صحته الضيوي هو المعقد في عارض وتضعف كان جماعه اول حكم لذاته وهو وهو وهو ان نحفظنا ناشق من ذاته اكثر من او تفكك في كوسم في تبع في صفه ما عنده الكثير في تمام ان في ذا من انقضى لو لو جوز العارض بس ما اقدر اقول بالضبط تقييه ضغط دم في ارتفاع ضغطي وعليه في في الاحشاء جميع سواء كما كان ضنا سواء كان هذا الحديث عن عارض أو قياد عارض كان فيما يعمل في الزجوار وكما في, في العقيدة نحن صنعون كما لم نتعرض المسلمين بالأمونات العقيدة في العقيد <تصفح> العقيدة <أو> في الخبر الواجه الصحيح وبينا أننا لا أريد شيء مع السلام يا يعني طبعا تقديم فقاهه ااا مفهومه في طريقه الى الحكم اما الضعيف فيمانه لا يصدر لين في الحكم فيما ضعيف راس طرفه بلا ملل ااا صور صحه في لديك الضغط لنا أخذ الرواق ضد الرواق وعلى مشكل دورك كل شرط مهاجي فيه ينهج فيه كان هناك فيه الحديث الضعيفة فيه لكل ينهج المكتلات فيه فيه فيه فيه فيه كما ما فهمت يا اخي كان الحديث ضعيف لا يثبت به الاحكام لانه لو هو استدل به في ابغاث في كذلك في التشريع او التغريب خلال في المواعيد وغيرها صار الله يشترط حقوقه يعني شرط مع هذه حسب الاذن هو جزء من حركات التحديث للمجتمعات الحديثه ومن شاطر ومن شاطر من الجهاد هذا يعني دراسه ثقافه معاصره وذكرنا ان الانسان الانسان اللي من التذبذبه المعاصره ثم بعده او شطر بيت وهو إلا جنفة ترغوته حتى لا ينصي النبي تراثنا من قولا ويبشأ يكون مشهوراً إذا انتبهه أو تتراغاً يقول مشهوراً يقول أصدر الله من يجبب هذين تأمين ليستبهوا من قولنا وإنما يحتاجه بإذن وقلنا أن هذا قائد يطبيق ما نجال الحديث من قولهم بأنه يستغنى في الحديث الوالدة فيه المواعي والتغيير الجرائري يستغنى ذلك عن الحديث وقد قام المصنف الى فاجل اخر تعرض الى استعراض وتقليب فذكر فيه امر استياء انه من بعض الحكم من هذه القواعد التنظيميه هو بينا ان البولدي أهله معناه المشتري وهو رسالة المتبحة الكتاب والسنة يعني يكون عادة من كتاب سماعات ومعاملات الشرشية إذماعه ونرغب الناس من السلوك تحت شرية أنا أكبر معه قبل قليل وفعده بدنا أنه يكون عادة مقاصر الشرية والدولة والدولة والدولة والدولة وضينا اننا شفنا في <تصفيق> الجزائر هذا ثلاثه من الاحكام الخمس تطبيقهم ولبنهم في المحاكم ومنهم استقرار ويصل منتظر في خاصه في هذا التطورات الاعتقادات او الاكت발ي الجديد والاكت발ي الخوف يرجع إلى هذه اكتبار الفرقات منتقل بالدرجة للتطريق وضينا أنه قصد كذلك لا يزيد معرفة للجين فيه وفي ناسه أنه مبنى هو قصد العمسطة ويقين كثيرا أنه فيه مدموم في وفي الجائز وفي ناس الجائز هو لنستفيد العالم من الذي لا يساعد معرفة لكم من المشاريع إلا التقليد الآلي في شخص لا يكون في تقليده معاضرة ومخالصة نصر الصحيح ذلك إلى المنتبع كذلك ودينا أن الانتباع وقصد كذلك مع معرفه الجديده والطريقه هذه فتروا لمعرفه ان حورم اللي خلصنا يا مدينه الشبكه المستهيل فاحنا بنروم يجب ان يكون مطلوب يعمل بفعاليه ما هو على اساس ما واضح انطبعتوه من, من الجديدين اما فتقى بمعنى الجنون الشديد فمن وصف به المستهلك من ذلك صار طبيب بيعرف انه يصمد بالطق هذا يستنبط الجنون عندما يعرف من زواقه الى درايتي مع كثير من التو وقدما السنه اولا نصيحه ولهذا كان حقاً على المعلمين المتعدلين وهم شرعي وإساني ومدروا بتعليم المتعلمين على مأجوص روحة قادرين وضعوا على الكمل هكذا نكون قد أنهينا مراجعة أيضاً هذا الكتاب الأولي كما انتهى الحصة الأخيرة من نفس اليوم الله نسلم أن يوافقنا لخدمة من الحنيد وأن ينفع بهذه النورة من الضوء التي سأخذناها معكم السائرين في طريق الارتخاب إلى مدارك الجماعة إن شاء الله وسأخذنا الضغط الإخلاص والتقوى في تحقيقه وأن يدعوا دخيرة صارقة لجوء من ذلك أو المدايمة أو التماعات من المفترضين من المشرفات السليم وأن يدعوا بناء نتيت وصل الله على محمد آذف المصارقات المعين والعابدة من المتقين العالم السلام عليكم السلام